ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء 117. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا 118. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتقربوه وتبخروه بكرته وأصيلا إن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 أن لن ينقرب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا 118. كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا 119. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد 119. فإن تقاتلونهم أو يسلمون 110. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا 111. وإن تتولوا كما توليتم من قبل عذابا أليما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 وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُهَا فِيهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ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 هم الذين كفوا وصدوا كم عن المسجد الحرام والهدية معقوف الأئم بلغ ما حله ولو لرجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن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 لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار